بسم الله الرحمن الرحيم والضعاف واللذين الى سجد ما ودعك ربك وما قلى وللakhirah خير لك من الاولى ولشوف يعطيك ربك كثر الله الم يجدك يتيما ಜನಕ ಇರ ಮನೆಯ ಸಲ ಸಪನ ವಶ ಇಲ್ಲ ಸಲ ಚೌ وَحَمْدًا لَكَ رَبَّكَ فَحَدِّث